قناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم مغامرات شارلك هولمز عصبة ذو الشعر الأحمر للكاتب أرثر كوناندويل قمت بزيارة صديقي شالك هونز في أحد أيام الخريف من العام الماضي فوجدته منهمكا بالحديث مع رجل بدين متقدم في السن متورد الوجه وكان يغطي رأسه شعر أحمر ناري اللون وكنت على وشك الانسحاب بعد أن اعتذرت لتطفولي حين جذبني هونز بسرعة إلى الغرفة وأغلق الباب قائلا بود لم تكن لتحضر في موعد أكثر ملاءمة يا عزيزي واتسون قلت خشيت أن تكون مشغولا وأنا بالفعل مشغول مشغول تماما إذن يمكنني الانتظار في الغرفة المجاورة قال يرد على ملاحظتي لا حاجة لذلك على الإطلاق ثم وجه حديثه إلى الرجل ذي الشعر الأحمر قائلا هذا السيد المحترم ويا سيد ويلسون هو شريكي ومساعد في العديد من القضايا الناجحة وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون ذا فائدة عظمى في قضيتك أيضا نهض الرجل البدين عن كرسيه في نصف وقفة وهز رأسه مرحبا وفي عينيه اللتين يطوقهما الشح منظرته متسائلة قال هولنز وهو يرجع إلى الخلف في كرسيه المريح ويضم أطراف أصابعه معا كعادته عندما يكون في حالة تأمل واستنتاج اجلس على الأريكة يا عزيزي واتسون فأنا أعرف أنك ستشاركني في حبي لكل ما هو غريب ومخالف لعادات ورتابة روتين الحياة اليومية وقد أظهرت شغفك بهذا كله عن طريق الحماسة التي حثتك على تسجيلي أو اسمح لي بأن أقول زخرفة الكثير من مغامراتي قضاياك تثير اهتمامي بشكل كبير أتذكر أنني أشرت مباشرة قبل أن نبدأ العمل في القضية التي قدمتها الآن ماري سيدرلاند إلى أننا ينبغي أن نلجأ إلى البحث في الحياة نفسها لكي نفهم الوقائع الغريبة والاحداث المركبة الاستثنائية حيث سنجد دائما ما هو أكثر جرأة من أي محاولة من محاولات الخيال سنجد في الحياة نفسها من الوقائع الغريبة والأحداث المركبة الاستثنائية ما يتفوق على أكثر محاولات الخيال جرأة وهو الأمر الذي منحت نفسي حرية الاعتراض عليه نعم لقد فعلت يا دكتور وبالرغم من ذلك يجب عليك أن تقتنع برؤيتي وإلا فسوف أظل أضع أمامك الحقيقة التلو الأخرى حتى يتراجع منطقك أمام تلك الحقائق وتعترف بأنني على حق حسنا لقد تكرم السيد جابس ويلسون بزيارة هذا الصباح ليقص علي حكاية تنبئ بأنها واحدة من أغرب القضايا التي استمعت إليها منذ مدة. ولا بد أنك قد سمعتني أعلق على أن أغرب الأشياء وأكثرها تفردا غالبا ما يرتبط بالجرائم الكبيرة وفي بعض الأحيان نجدها حيث قد نشك في وجود جرائم فعلية قدرتكبت ولا يمكنني أن أقرر حتى الآن مما سمعته عن القضية الحالية ما إذا كانت قد تمثل جريمة أو لا ولكن من المؤكد أن مجرى الأحداث من أغرب ما سمعته على الإطلاق ثم التفت إلى ضيفه قائلا قد تتكرم بإعادة سرد قصتك مرة أخرى يا سيد ولسون وأنا أطلب منك ذلك ليس لمجرد أن صديق الدكتور ويلسون لم يسمع بداية القصة ولكن لأن الطبيعة الغريبة للقصة تجعلني متلهفا لكل التفصيلات التي يمكن أن أسمعها من شفتيك فأنا في العادة أسترشد بآلاف القضايا المماثلة التي تقطر على بالي عندما أسمع بعض الإشارات البسيطة لسير الأهداف وإن كنت مضطرا في المثال الموجود حاليا إلى أن أعترف أن الوقائع على ما أعتقد فريدة من نوعها نفخ عميلنا الجليل صدره مظهرا بعض الكبرياء وسحب جريدة متسخة مجاعدة من الجيب الداخلي لمعتفه الثقيل وبينما هو ينظر إلى عمود الإعلانات والصحيفة مبسوطة على ركبته أخذت أتفحصه وسعيت مستخدماً طريقة رفيقي إلى قراءة الإشارات التي قد تظهر من مظهره أو ملبسه لكني لم أحصل على الكثير من المعلومات بتفحصي للزائر إنه يحمل كل ما يدل على أنه تاجر إنجليزي عادي فهو سمين ومتفخر وممل ويرتدي بانطالا واسعا من القماش الصوفي ذي المربعات الرمادية والبيضاء وسترة سوداء تصل إلى الركبة غير مزرارة من الأمام وصدرية قاطمة مزينة بسلسلة نحاسية ثقيلة تتدلى كحلية وتعلو رأسه قبعة رسمية بالية وكان على الكرسي المجاور معطف ذو لون بني باهت وياقة مخملية مجاعدة ومهما حاولت فلم ألحظ شيئا يميز الرجل فيما عدا لون شعره الأحمر المتوهج وتعبير الانزعاج وعدم الرضا المرتسم على وجهه استطاع هولنز بحدة ملاحظته أن يفهم ما يشغلني فهز رأسه مبتسما حين لاحظ نظراتي المتسائلة وقال انا لم أستطع أن أستنتج شيئا يا صديقي سوى الحقائق الواضحة التي تظهر أن السيدة جابس قد عمل لبعض الوقت في الأعمال اليدوية وأنه كان في الصين وقد قام بالكثير من الكتابة مؤخرا قفز السيد ويلسون في كرسيه وسبابته على الصحيفة في حين كانت عينه على رفيق وهتف قائلا يا إلهي، كيف عرفت كل ذلك يا سيد هولمز؟ مثلا كيف عرفت أنني كنت أقوم بعمل يدوي؟ إنما قلته صحيح تماما، فقد بدأت العمل نجارا للسفن يداك يا, يا سيد العزيز، إن يدك اليمنى أكبر من يدك اليسرى، فقد كنت تعمل بها فنمت عضلاتها بشكل أكبر، حسناً وماذا عن الكتابة؟ لقد بلي طرف الكم الأيمن جدا لمسافة خمس بوصات عند المعصم والعيسر فيه رقعة ملساء بالقرب من الكوع في المكان الذي تستند به إلى المكتب حسنا والصين؟ شكل السمكة الذي وشمته فوق معصمك الأيمن مباشرة لا يمكن عمله إلا في الصين فقد قمت بدراسة بسيطة لأشكال الوشم بل ساهمت بالكتابة في الموضوع وهذه المهارة في صبغ حراش في الأسماك باللون الوردي تميز الصين وبالإضافة إلى ذلك فعندما رأيت عملة صينية معلقة في سلسلة الساعة أصبح الأمر أكثر سهولة ضحك السيد جابس ويلسون بحرارة فقال حسنا لم أتخيل هذا قط لقد اعتقدت في البداية أنك قمت بعمل ماهر ولكني أرى الآن أن الأمر كان بسيطا أظن يا ووتسون أن من الخطأ أن أقوم بالشرح فالجهل بالشيء يجعله أكثر روعة كما تعرف وسوف تضيع سمعة المتواضعة إذا التزمت الصراحة ألا تستطيع العثور على الإعلان يا سيد ويلسون؟ أجابه وإصبعه السمين الأحمر مثبت على منتصف أحد الأعمدة في الصحيفة بلى لقد وجدته الآن ها هو كان هذا هو بداية كل شيء اقرأه بنفسك يا سيدي أخذت الصحيفة منه وقرأت ما يلي تعلن جماعة ذوي الشعر الأحمر أنه بناء على وصية الراحل إزيكي هوبكنز من بنسلفانيا بالولايات المتحدة يوجد الآن موقع عمل شاغر براتم قدره أربعة جنيهات أسبوعيا مقابل خدمات بسيطة أي رجل ذي شعر أحمر يتمتع بسلامة الجسم والعقل ويزيد أمره عن 21 عاما مؤهل لهذه الوظيفة وعليه التقدم بالطلب شخصيا إلى دينكان روس في مقر الجماعة بالمبنى رقم سبعة في شارع المحكمة المتفرع من شارع فيليت في الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين صحت قائلا بعد أن قرأت الإعلان الغريب مرتين ما معنى هذا؟ قهقها هولمز وتململ في كرسيه كعادته عندما تكون معنوياته مرتفعة وقال الأمر خارج عن المألوف أليس كذلك؟ ولانا يا سيد ويلسون اترك هذا الأمر واعد للبداية لتخبرنا بكل شيء عنك وعن الأفراد المقيمين في منزلك وعن تأثير هذا الإعلان على ثروتك أرجو يا دكتور ويلسون أن تسجل أولا ملاحظة عن الصحيفة وتاريخها إنها صحيفة كرونكل الصباحية وتاريخها هو السابع والعشرون من نيسان أبريل عام 1890 أي منذ شهرين جيد جدا ولا تفضل أتفضل يا سيد ويلسون قال السيد ويلسون وهو يمسح جبينه حسناً الأمر كما كنت أقول لك تماماً يا سيد هولمز أنا أعمل سمسار رهونات وأملك مكتبا صغيراً في ميدان كوبورد بالقرب من المدينة، إنه ليس عملا تجاريا واسعاً، كما أنه لم يدر علي في العوام الأخيرة إلا ما يكفي لمعيشتي، وقد كنت معتاداً على توظيف مساعدين، أما الآن فأنا غير قادراً إلا على إبقاء واحد فقط، ولولا أنه موافق على تقاضي نصف الأجر حتى يتعلم المهنة، لكنت واجهت مشقة في دفع أجره، سأل هولمز قائلا ما اسم هذا الشاب الخدوم؟ اسمه فانسيند سبالدينغ وهو ليس شابا صغيرا أيضا ومن الصعب تخمين سنه كما أنني لم أكن أتمنى مساعدا أكثر منه ذكاء يا سيد هولمز وأنا أعرف تماما أن بإمكانه أن يحصل على فرصة أفضل وعندها سيكسب ضعف المبلغ الذي أستطيع منحه إياه ولكنه راض رغم كل شيء فلماذا أشجعه على شيء آخر؟ نعم صحيح لماذا؟ يبدو أنك محظوظ جدا لتحظى بموظف يرضى بالعمل بأجر أقل من الأجر المتعارف عليه فهذا ليس أمرا شائعا بين أرباب العمل في هذا العصر وأعتقد أن مساعدك جدير بالملاحظة كإعلانك تماما قال السيد ولسون؟ آه إن له عيوبه أيضا فلما رى شخصا في مثل حماسته للتصوير الضوئي حتى أنه يضيع وقته في التقاث الصور في الوقت الذي يجب عليه أن يعمل فيه على تحسين تفكيره وبعد ذلك يختفي في القبو بالأسفل لتحميد الصور كالأرنب في جحره هذا عيبه الرئيسي ولكنه إجمالا عامل جيد ولا تشبه شائبة هل افترض أنه ما زال يعمل معك؟ نعم يا سيدي بالإضافة إلى فتاة صغيرة في نحو الرابعة عشرة من العمر تقوم ببعض الطبخ البسيط وتبقي المكان نظيفا وهما الوحيدان الموجودان في منزلي حيث إنني أرمل ولم أحظى بعائلة قط ثلاثتنا نعيش بشكل هادي جدا حيث نحافظ على وجود سقف فوق رؤوسنا وندفع ديوننا وهذا كاف حتى لو لم نفعل أي شيء آخر لقد كان هذا الإعلان هو أول ما أزعجنا حيث جاء مساعدي إلى المكتب في مثل هذا اليوم منذ ثمانية أسابيع وفي يده هذه الصحيفة نفسها وقال كم كنت أتمنى لو كان شعري أحمر اللون يا سيد ويلسون سألته لماذا؟ قال لماذا؟ ها هي وظيفة أخرى شغيرة مع جماعة ذوي الشعر الأحمر وهذا يعني ثروة صغيرة لمن يحظى بتلك الوظيفة وقد عرفت أن الوظائف الشغيرة أكثر من الأشخاص المناسبين ولذلك فإن الأوصياء على الثروة لا يعرفون ماذا يفعلون بالمال لو أن لون شعري يتحول إلى الأحمر لكانت أمامي وظيفة جاهزة تماما لالتحق بها سألته قائلا لماذا؟ ما الأمر إذن؟ حيث إنني يا سيد هولمز رجل محب للزوم البيت بالإضافة إلى أن عمل يأتي إلي بدل من الطرار إلى الخروج إليه فقد تمر الأسابيع دون أن أطع عتبة البيت ولذلك فأنا لا أعرف الكثير عما يجري في الخارج وأسعد دائما بأي خبر سألني بدهشة ألم تسمع قط بجماعة ذوي الشعر الأحمر؟ قلت له مطلقاً قال هذا أمر مثير للعجب، وما ذلك فأنت مؤهل لإحدى الوظائف الشاغرة، سألته قائلاً، وكم يدفعون؟ قال لي، مئتي جنيه، ولكن العمل لا يتعارض كثيرا مع أشغال المرء الأخرى، حسناً يمكنك بسهولة أن تتخيل كيف أن هذا الأمر قد جذب انتباهي، فعملي لم يكن يسير بشكل جيد جدا لعدة سنوات، وسوف يكون هذا المبلغ مفيدا جدا قلت له أخبرني عن الأمر إذن قال حسنا ثم عرض علي الإعلان وقال يمكنك أن ترى بنفسك أن لدى الجماعة وظيفة شاغرة وها هو العنوان حيث يمكنك تقديم بياناتك وحسب ما أعرف فقد أسست هذه الجماعة على يدي المليونير الأمريكي إزيكي هوبكنز الذي كان يتميز بالغرابة في سلوكه كما أنه كان أحمر الشعر ولذلك تعاطف مع كل ذوي الشعر الأحمر من الرجال فعندما ما تكتشف أنه قد ترك ثروته الهائلة في عهدة أوصياء عليها وكانت تعليماته أن يخصص العائد لتوفير عمل سهل للرجال من ذوي الشعر الأحمر وهكذا فالأجر رائع والعمل بسيط سألته ولكن سيكون هناك الملايين من ذوي الشعر الأحمر الذين سوف يقدمون أوراقهم أجابني قائلا ليس بالعدد الكبير الذي تتصوره فالأمر مقتصر على الرجال الكبار من أهل لندن خاصة فقد بدأ هذا الأمريكي حياته من لندن عندما كان الشابا فأراد أن يرد الجميل إلى المدينة القديمة بالإضافة إلى أنني سمعت بعدم فائدة التقديم إذا كان لون الشعر أحمرا فاتحا أو داكنا بل يجب أن يكون لونه أحمرا زاهيا متوهجا إذا تقدمت إلى الوظيفة يا سيد ويلسون فسوف تقبل بسهولة ولكن ربما لا يستحق الأمر أن تبدل جهدك وتغير عاداتك لتحصل على مجرد بضع مئات من الدولارات والحقيقة يا سيد هولمز أن شعري ذو لون صارخ كما ترى ولذلك بدا لي أنه لو كان على هذا الأمر أي تنافس فإن فرصتي أفضل من أي شخص قابلته وبما أن سبولدن كان يعرف الكثير عن الموضوع فقد فكرت في أنه قد يكون مفيدا فأمرته بأن يغلق المكتب ويأتي معي وقد كان سعيدا بأن يأخذ استراحة من العمل وهكذا أغلقنا أبواب العمل واتجهنا إلى العنوان المكتوب بالإعلان كان المنظر الذي رأيته منظرا لا أتمنى رؤيته مرة ثانية في حياتي فقد تدفق كل من يميل لون شعره إلى الإحمرار من كل صوب وحد إلى المدينة ليجيب على الإعلان واختنق الشارع في الليت بأناس من ذوي الشعر الأحمر حتى بدى كعربة الخضري المملؤة بالبرتقال لم أكن أعتقد بوجود مثل هذا العدد الكبير من ذوي الشعر الأحمر في البلاد كلها لولا أنهم قد اجتمعوا كلهم بسبب هذا الإعلان الوحيد كان هناك كل درجات اللون من الأصفر في لون التبن والأصفر الليموني والبرتقالي والأحمر في لون شعر كلب الصيد الإيرلندي والبني الماي للحمر والبني في لون الصلصال ولكن كما قال سبولدنغ لم يكن هناك الكثير من ذوي الشعر الأحمر الزاهي المشتعل عندما رأيت الأعداد التي تنتظر انتبني اليأس وكدت أستسلم لولا أن سبولدنغ لم يسمح لي بذلك ولا أستطيع حتى الآن أن أتخيل كيف استطاع أن يمر بي عبر الزحام حيث أخذ يدفع الناس ويشدهم ويتناطح معهم حتى وصلنا إلى الدرج الذي يقود إلى المكتب حيث كانت مجموعتان من الناس فالبعض يصعد يحده الأمل، والبعض ينزل عائداً في آبه، وأخذنا نشوق طريقنا قدر استطاعتنا حتى وجدنا أنفسنا سريعاً في المكتب. علق هولمز عندما صمت عميلنا لينعش ذاكرته، كانت تجربتك مسلية للغاية، أرجو أن تكمل رواياتك المثيرة للاهتمام. أكمل لم يكن في المكتب شيء إلا كرسيان خشبيان وطاولة جلس خلفها رجل ضئيل له شعر أكثر حمرارا من شاري قال الرجل بضع كلمات لكل مرشح كان يصعد وقد تمكن دائما من العثور على بعض العيوب التي تقضي بعدم أهلية كل منهم وقد بدى وكأن الحصول على الوظيفة الشغيرة ليس بالأمر السهل رغم كل شيء على آية حال فعندما جاء دورنا عاملني الرجل الضئيل بطريقة أفضل من تعامله مع أي من الآخرين وأغلق الباب حين دخلنا ليكلمنا على انفراد قال مساعدي هذا هو السيد جابس ويلسون وهو يرغب في الحصول على الوظيفة الشاغرة في الجماعة أجاب الآخر وهو مناسب لذلك تماما فهو يمتلك كل المتطلبات حتى أنني لا أذكر متى رأيت شيئاً بمثل هذا النقاء ثم تراجع خطوة إلى الخلف وراح يحدق إلي حتى شعرت بالخجل وفجأة مال إلى الأمام وشد على يدي بحرارة وهو يهنئني بنجاحي قال لي سيكون من المجح في أن أتردد كما كماناني متأكد من أنك ستعذرني على أي حال لاتخاذ إجراء احتياطي واضح قال هذا وأمسك شعري بكلتا يديه وشده حتى صرخت من الألم ثم قال وهو يتركه في عينيك دموع أدرك الآن أن كل شيء كما ينبغي أن يكون ولكن يجب علينا أن نحترس حيث خدعنا من قبل مرتين بشار مستعار ومرة بصبغ الشعر يمكنني إخبارك قصصا ستجعلك تشعر بالإشمئزاز من الطبيعة البشرية ثم ذهب إلى النافذة وصرخ منها قائلا بأعلى صوته لقد قد شغلت الوظيفة الشاغرة فسمعنا أنينا محبطا صادرا من أسفل وبدأ الناس يتحركون في كل اتجاه مبتعدين حتى لم نرى أحداً بشعر أحمر ما عداي أنا والمدير قال لي اسمي هو دينكان روس وأنا نفسي أحد المستفيدين من المنحة التي تركها محسننا الكريم هل أنت متزوج يا سيد ويلسون؟ ألديك عائلة؟ أجبته بالنفي فتغير وجهه على الفور وقال باكتئاب يا إلهي هذا خطير جدا بالفعل أنا أسف لسماع ذلك فالتمويل هو بالطبع لزيادة أعداد ذوي الشعر الأحمر وتكاثرهم من سوء الحظ جدا أن تكون أعزبا ارتسمت ملامح الكآبة على وجهي عند سماع ذلك يا سيد هولمز حيث اعتقدت أنني غير مؤهل لتلك الوظيفة ولكنه قال بعد أن فكر في الأمر لعدة دقائق سيكون كل شيء على ما يرام لو أن الأمر يخص شخصا آخر لكان الاعتراض محتوما ولكن يجب أن نتمتع ببعض المرونة في سبيل مصلحة شخص له مثل شارك متى ستتمكن من أداء مهامك الجديدة؟ قلت له في الأمر بعض الصعوبة حيث أن لدي عملا آخرا بالفعل قال سبولدنغ لا تهتم بهذا الأمر يا سيد ويلسون بإمكان الاعتناء بأمور العمل من أجلك فسألت قائلا ما ساعات العمل؟ قال لي من العاشرة إلى الثانية غالباً ما يكون عمل سمسار الرهانات في المساء يا سيد غمز ولا سيما مساء يومي الخميس والجمعة أي قبل يوم القبض مباشرةً ولذلك بدأ من المناسب لي تماما أن أكسب القليل من المال في الصباح فأنا أعلم أن مساعدي رجل صالح وأنه يستطيع معالجة أي طارئ في العمل قلت له هذا يناسبني جدا وماذا عن الراتب؟ قال لي أنه أربعة جنيهات في الأسبوع سألته عن العمل قال أنه عمل بسيط للغاية قلت له وما العمل الذي تدعوه بسيطا للغاية؟ قال لي شريحا حسنا يجب أن تبقى في المكتب أو على الأقل في المبنى الوقت كله أما إذا خرجت فسوف تخسر وظيفتك إلى الأبد فالوصية واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر وهكذا فإن خرجت من المكتب خلال هذا الوقت تكون قد خالفت الشروط قلت له لن نفكر في المغادرة فالأمر يقتصر على أربع ساعات بالنهار قال السيد روس والأعذار غير مقبولة المرض ولا العمل أو أي شيء آخر فيجب أن تظل هناك وإلا فقدت وظيفتك فسألته قائلا وما طبيعة العمل؟ قال لي عليك أن تنسخ الموسوعة البريطانية وسوف تجد المجلد الأول منها في تلك الخزانة عليك إحضار الحبر والأقلام والأوراق النشافة ولكن بإمكاننا توفير هذه الطاولة لك بالإضافة إلى كرسي هل ستكون مستعداً غدا؟ أرجبت قائلا بالتأكيد قال لي إلى اللقاء إذن يا سيد ويلسون واسمح لي بأن أهنئك مرة أخرى على المركز المهم الذي حالفك الحظ لتشغله ثم انحنى لي فخرجت من الغرفة وذهبت إلى المنزل مع مساعدي وقد تملكتني السعادة بسبب حسن حظي حتى أصبحت لا أعرف ماذا أقول وأفعل فكرت في الأمر طوال النهار وبحلول المساء كانت معنوياتي قد انخفضت ثانية حيث كنت قد أقنعت نفسي بأن الأمر لا يعد أن يكون خدعة أو احتيالا بالرغم من أنني لم أستطع تحديد الهدف منه فقد بدأ من غير المعقول أن يقوم شخص ما بكتابة مثل هذه الوصية أو بدفع مثل هذا المبلغ لقاء عمل في بساطة نسخ الموسوعة وقد بذل سبولدينج جهده ليبهجني ولكن بحلول وقت النوم كنت قد أقنعت نفسي بأن الأمر كله لا أساس له وإن كنت قد قررت في الصباح أن ألقي نظرة على الأمر على أي حال فاشتريت زجاجة من الحبر وقلما وكمية من الأوراق الكبيرة ثم تجهت إلى المكتب حسنا. لدهشتي والسعادتي كان كل شيء كما ينبغي أن يكون وقد عدت الطاولة من أجلي وكان السيد روس هناك ليتأكد من وصولي إلى العمل في الوقت المحدد وقد ساعدني حتى بدأت في العمل ثم تركني ولكنه كان يحضر من وقت إلى آخر ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام وفي الساعة الثانية تمنى لي يوم سعيداً وأثنى على القدر الكبير الذي نسخته من الموسوعة، ثم أغلق باب المكتب بعد خروجي. استمر الأمر على هذا المنوال يوما بعد يوم يا سيد هولمز، وفي يوم السبت جاء المدير ودفع لي أربعة جنيهات ذهبية لقاء عمل الأسبوع، ثم تكرر الأمر نفسه في الأسبوع التالي، ثم في الأسبوع الذي تلاه. كنت أذهب إلى هناك في العشرة صباحا وأنصرف في الثانية من بعد الظهر وبالتدريج أتاد السيد روس المجيء مرة واحدة في الصباح ثم بعد فترة توقف عن المجيء كليا وبالرغم من ذلك فلم أجرء بالطبع على مغادرة الغرفة ولو للحظة خوفا من قدومه فقد كانت الوظيفة جيدة ومناسبة لي جدا ولذلك لم أرغب في أن أخاطر وأخسرها مرت السابع ثمانية بالنظام ذاته وكلفني ذلك الكثير من الورق الكبير وملأت بكتابات ما يقارب الرف ثم فجأة انتهى الأمر كله انتهى؟ نعم يا سيدي وقد حدث الأمر هذا الصباح حين ذهبت إلى عملي في العاشرة صباحا كالمعتاد ولكن كان الباب مغلقا وهناك قطعة مربعة صغيرة من الورق المقوى الأبيض وثبتة بمسمار في وسط إطار الباب ها هي يمكنك قراءتها بنفسك رفع قطعة من الورق المقوى الأبيض في حجم ورقة المفكرة وكان المكتوب فيها كالتالي حلت جماعة ذوي الشعر الأحمر في التاسع من تشرين الأول أكتوبر عام 1890. فحصت أنا وشرلك هذا الإعلان المقتضب والوجه الحزين للرجل، حتى تغلب الجانب الهزلي للموقف تماماً على أي اعتبارات أخرى، فانفجرنا في عاصفة من الضحك. صح عميلنا وقد احتقن وجهه حتى جذور شعره المتوهج، لا أعرف الأمر ما يدعو إلى الضحك إذا لم يكن بإمكانكما عمل شيء عدى السخرية مني فيمكنني أن أذهب إلى مكان آخر صح هولنز وهو يعيده إلى الكرسي الذي هم بالقيام عنه قائلا لا لا أنا حقا لا أريد أن أفوت قضياتك مهما كان الثمن فهي غريبة بشكل منعش ولكن اعذرني إن قلت لك إن فيها بعض الطرافة أرجوك قل لي ما هي الخطوات التي قمت بها بعدما اكتشفت البطاقة على الباب؟ لقد صدمت يا سيدي ولم أعرف ماذا أفعل ثم قمت بزيارة المكاتب المجاورة ولكن لم يبدو أن أين منها يعرف أي شيء عن الأمر وأخيرا ذهبت إلى صاحب المبنى وهو محاسب يعيش في الطابق الأرضي وسألته عما إذا كان يستطيع إخباري بمحل حل بجماعة ذوي الشعر الأحمر فقال إنه لم يسمع بهذا الاسم من قبل وعندها سألته عما يكون السيد دونكن روس فأجابني بأن هذا الاسم جديد عليه قلت حسنا ماذا عن السيد في المكتب رقم أربع؟ من؟ الرجل ذوي الشعر الأحمر؟ نعم آه اسمه وليام موريس وهو محام كان يستأجر إحدى الغرف عندي كاستراحة مؤقتة حتى يجهز مبناه الجديد وقد انتقل أمس أين يمكنني أن أجده؟ في مكتبه الجديد لقد أخبرني بالعنوان 17 شارع الملك إدوارد بالقرب من كنسة سينت بول انطلقت يا سيد هولمز ولكن عندما وصلت إلى ذلك العنوان وجدت أنه مصنع للركب الصناعية ولم أجد هناك من سمع بالسيد وليام موريس أو السيد دونكان روس سأل هولمز قائلا وماذا فعلت عندها؟ ذهبت إلى منزلي بميدان كوبورغ وسألت مساعد النصيحة ولكنه لم يساعدني بأي طريقة ولم يستطع إلا أن يقول لي إنني لو انتظرت فسوف أسمع أخبارا عن الأمر بالبريد ولكن هذا الاقتراح لم يكن جيدا بما فيه الكفاية يا سيد هولمز فلم أرغب بأن أخسر مثل تلك الوظيفة دون مقاومة ولذلك جئت إليك مباشرة لأنني سمعت أنك تتكرم بإزداء النصيحة إلى من يحتاجها من الفقراء قال هولمز وقد تصرفت بحكمة شديدة فقضيتك مميزة جداً وسأكون سعيداً بالبحث فيها واستنتاجاً مما أخبرتني أعتقد أن من الممكن أنها تتعلق بأمور أكثر خطورة مما يظهر للوهلة الأولى قال السيد جابس ويلسون الأمر خطير بما فيه الكفاية فقد فقدت أربعة جنيهات في الأسبوع علق هولمز قائلا أما فيما يتعلق بك شخصيا فلا أرى أنك تملك أساسا لأي شكوى ضد هذه الجماعة غير العادية بل على العكس فقد أصبحت أغنى بمقدار ثلاثين جنيها كما فهمت هذا إذا لم نأخذ في الاعتبار المعلومات الدقيقة التي اكتسبتها من كل الموضوعات التي نسختها وهكذا فأنت لم تخسر شيئا بسببهم نعم يا سيدي ولكنني أريد أن أكتشف المزيد عن هذه الجماعة وأعرف من هم أصحابها وماذا كان هدفهم من هذه المسحة لو كانت مسحة فقد كانت مسحة مكلفة جدا بالنسبة إليهم إذ كلفتهم 32 جنيها سنسعى إلى توضيح هذه النقاط من أجلك ولكني سأسالك أولاً بعض لسيلة يا سيد ويلسون منذ متى يعمل معك ذلك المساعد الذي لفت انتباهك إلى الإعلان في البداية؟ شهر في ذلك الوقت وكيف جاء إليك؟ رداً على أحد الاعلانات هل كان المتقدم الوحيد؟ لا، لقد تقدم لي عدد من الناس ولماذا اخترته من بينهم؟ لأنه كان بارعاً كما أنه يعمل بأجر زهيد بل بنصف الأجر في الحقيقة أجل ما شكله؟ هذا المدعو فانسينت سبلدنغ ضئيل حليق الوجه قوي البنية حركاته سريعة جدا وعمره لا يقل عن الثلاثين وعلى جبهته بعض الآثار البيضاء من أثر حرق قديم استقام هونز في جلسته في انفعال واضح وقال هذا ما ظننته وهل لاحظت أن أذنيه مذقوبتان؟ نام يا سيدي وقد قال لي أن أحد الغجر قد ثقبه ما له وهو صبي قال هولمز يغرق ثانية في صمت عميق هل ما يزال يعمل عندك نام يا سيدي فقد تركته للتو وهل كان عملك يسير بشكل جيد في اثناء غيابك ليس فيه ما يدعو الى الشكوى فالعمل وصلا خفيف جدا في فترة الصباح يكفي يا سيد نيلسون وسأكون سعيدا بإعطائك رأيا بخصوص الموضوع خلال يوم أو اثنين اليوم هو السبت وأتمنى أن نصل إلى نتيجة بحلول يوم الاثنين قال هولمز عند انصراف الضيف حسنا يا ووتسون ما الذي سنتجته من كل ما سمعت؟ أجبته بصراحة لم أستنتش شيئا الأمر في غاية الغموض القاعدة تشير إلى أن أكثر الأشياء غرابة يثبت فيما بعد أنها أقلها غموضا وأن القضايا العادية غير المميزة هي الأكثر إثارة للحيرة في الحقيقة تماما كما يصعب تمييز الوجه ذي الملامح العادية حسنا علي الآن أن نسرع في حل هذه القضية ما الذي ستفعله إذن؟ الغليون أولا فهذه القضية تستوجب تدخين الغليون ثلاث مرات وأرجو منك أن لا تتحدث إلي لمدة خمسين دقيقة تكور هولمس في كرسيه وركبته النحيلتان مسحبتان حتى أن فيه المعقوف وقد جالس مغلق العينين وغليونه الأسود بارز إلى الخارج كمنقار طائر غريب وحين ظننت أنه قد نعس وبدأ رأسي يميل في الحقيقة من النعاس هب وقفا فجأة من كرسيه في إشارة تدل على أن رأيه قد استقر على شيء ثم وضع الغليون على رف المدفأة والتفت إلي قائلا سيعزف سارة سيد في قاعة سين جيمس بعد ظهر هذا اليوم فماذا تعتقد يا ووتسون؟ يمكن لمرضاك أن يتركك لعدة ساعات؟ ليس لدي ما أفعله اليوم فعيادتي لا تستغرق أبدا الكثير من وقتي فلترتدي إذن قبعاتك وتأتي معي فأنا سأذهب إلى وسط المدينة أولا ويمكننا أن نتناول الغداء في الطريق ألاحظ وجود الكثير من الموسيقى الألمانية في البرنامج وهي تلائم ذوق أكثر من الموسيقى الإيطالية والفرنسية فالموسيقى الألمانية تدفع المرأة إلى فحص أفكاره ودوافعه وهذا ما أريد أن أفعله هيا بنا ركبنا بمتر الأنفاق حتى وصلنا إلى أدرسكيت ثم قطعنا مسافة قصيرة على الأقدام إلى ميدان كوبورك وهو مسرح الأحداث التي استمعنا إليها هذا الصباح وهو مكان ضيق صغير وتقليد رديء للأماكن الراقية حيث تطل أربعة صفوف من المنازل الحجرية الكئيبة ذات الطابقين على مساحة فسيحة صغيرة تنمو فيها مروج من الأعشاب القبيحة ومجموعات قليلة من أنجار الغار الباهتة التي تقوم بدراوة المناخ غير الملائم والمشبع بالدخان في حين أرشدتنا لفتة من ثلاث كرات ذهبية ولوح بني مكتوب عليه بحروف بيضاء جابز ويلسون موجودة على بيت في الزاوية إلى المكان الذي يزاول فيه عميلنا ذو الشعر الأحمر عمله توقف شرلوك هولنز أمامه ورأسه مائل إلى أحد الجوانب وأخذ يتفحصه كله وعينه التلمعان بشدة بين جفونه المضغطنة وبعدها صار ببطء إلى أعلى الشارع ثم عاد ثانية إلى الزاوية وهو ما يزال ينظر إلى المنازل بحدة وأخيرا عاد إلى محل سمسار الرهانات وبعد أن دق بعصاه على الرصيف مرتين أو ثلاثا ذهب الباب وطرقه ففتحه في الحال شاب حليق لامع مظهر وأذن له بالدخول قال هولمز شكرا لك كنت أود أن أسأل كيف يمكن الذهاب من هنا إلى شارع ستراند أجاب المساعد بسرعة أدخل من الشارع الثالث إلى يمينك وبعدها أدخل إلى الرابع إلى يسارك ثم أغلق الباب فعلق هومس قائلا بينما كنا نبتعد شخص ذكي إنه طبقا لحكمي رابع أذكى رجل في لندن وقد أتجرأ وأقول إنني غير متأكد من أنه قد يكون الأحق بالمركز الثالث فأنا أعرف عنه من قبل قلت له هذا واضح فمساعد السيد ويلسن له ضلع كبير في لغز جماعة ذوي الشعر الأحمر وأنا متأكد من أنك سألت عن الطريق فقط حتى تراه ليس هو ماذا إذن؟ ركبتيب طالح وماذا رأيت؟ رأيت ما توقعت أنا راه ولماذا ترقت على الرصيف؟ أيها الدكتور العزيز، هذا وقت الملاحظة وليس وقت الكلام، فنحن الآن جسوسان في بلاد العداء، نحن نعرف شيئا عن ميدان كوبورغ، فدعنا الآن نستكشف الأجزاء التي تقع خلفه كان الشارع الذي وجدنا أنفسنا فيه عندما نعطفنا عند زاوية ميدان كوبورغ المنعزل، على النقيد تماماً من الميدان مثل اختلاف وجه الصورة عن ظهرها فقد كان أحد الطرق الرئيسية التي تنقل حركة المرور من المدينة إلى الغرب والشمال كان الطريق مزدودا بسيل من العربات المتتفقة في تيار متجه إلى الخارج وآخر إلى الداخل في حين اكتسم ممر المشات بحجد هائل من المشات المسرعين كان من الصابحين نظرنا إلى هذه المتاجر الراقية ومباني العمل المهيبة أن نستوعب أنها تقابل على الجانب الآخر ذلك الميدان الراكد المضمحل الذي تركناه للتو قال هولمز وهو يقف عند الزاوية وينظر إلى صف المباني لننظر جيدا فأنا في تذكر ترتيب المنازل الموجودة هنا فمن هواياتي أن أعرف لندن جيدا ها هو مورتيمر بائع التبغ ومتجر الجرائد الصغير ثم فرع لبنك المدينة والضواحي ومن بعده المطعم النباتي ومستودع مكفيرل لبناء العربات وهذا يقودنا إلى مجمع الأبنية التالي مباشرة ولهذا فقد حان الوقت لبعض التسلية لنتناول شطيرتين وكوبين من القهوة ثم ننطلق إلى أرض الكمان حيث تكمن العذوبة والرقة والانسجام وحيث لا يوجد عملاء من ذوي الشعر الأحمر يدايقوننا بألغازهم انتهى الجزء الأول من قصة عصبة ذوي الشعر الأحمر تابعوني في الجزء الثاني على قناة روايات مسموعة على اليوتيوب